من مزامير تراتيل المعلم لدود النبي بركاته علينا أمين أحكم حكمي ونجني من أجل كلامك لأحياه بعيد الخلاص من الخطات لأنهم لم يطلبوا حقوقك الليل يام اللهم تراف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارمت البشير بركاته علينا أمين يا اورشليم يا أرشليم يا قاتلات الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراقها تحت جناحيها ولم تريد هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا لاني أقول لكم أنكم لا تروني من الآن حتى تقولوا مبارك الآت باسم الرب ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه الحق أقول لكم أنه لا يتركوا ها هنا حجر على حقرين لا يغمق والهد لله